تكون دين نجس بالطاع والخضوع وإقرار الحاكمية لغير الله من الأرباب المتفرغة في الأرض. يقتصر على معنى التعبد والمعنى الإفخاري الصفر تزامن. أما المعنى العمل بالدين، أما المجالات الأخرى، المجالات الحياتية الأخرى، تخرجها عن معنى الدين. فهذا دين وهذا ليس دين. فالدين ما يتعلق بالعلاقة بين العبد وربه. وهو فعندما احقاوك ذلك المطلوب. هاي علاقة بين عبد الربك تشمل كل شيء منذ ان الى هذه الدنيا الى المطلوب منذ ان ذكنك فيها الى المطلوب منذ ان من بطن امه الى ان يبع في طبقه. اما هم في معنى بين عبد اما فلك أن تصدع ما تريد محالها ومن أنجاج من الطريق وما دع ما لحيصر على الحيصر وما لجاه الله بله. رغم أن حيصر نزه منكم لله سبحانه وتعالى منكم خارج لله وقص على الله سبحانه أنت يا إنسان ما أنت إلا وقص أعرف وقص ليس لك أن تضطر في نفسك هذا الحقيقة الظبط عن الناس أنت نفسك وقص له سبحانه وتعالى يكتب عليك هكذا وقص هذا الأصل هذا الحقيقة قل إن صراتي ونسك ومحياة ومماتي الله عز وجل حتى الموت لا بد أن يكون خالصا من, فذلك من الله سبحانه وتعالى. المعنى بين بعضهم من بعضهم مباهاة وتحديث بمعنى الدين الحق الكل حمامة الله عنهم. على هذا المعنى المخالف الله عنهم. رضي الله عنهم. رضي الله عنهم. رضي الله دين الملك يحدد عنهم. دين الملك يحدد رضي دين الملك رضي نظام الملك وشريعته فكل نظام كل ثريات تطلق عليه دينه من لغة وحرف فديننا دينه الصدور والدين سواء الله الغير الله يقول متزالت دين الله وهو نظامه فرلاس دين الملك نظام فرلاس قاعد ودين الله نظام فرلاس وأنت تختار لك أي دين وأي فرلاس وأي, وأي, وأي نظام يقول إن مدلول دين الله أجهدله وانتمشى حتى صار لا يعني في تصور الجماهير الجاهلية إلا لأتقاد الشعير الزوانة للطبيعة والدوانة الحابولية فقط وكأن الله صلى ليس لو دخل بعد ذلك يساير لناس الحياة الدكتورية يقول ولكنه لم يكن كذلك يوم زاء هذا الدين منذ آدم ونوح إلى محمد عليه الصلاة والله وسلم أبداً ما عرفناه في تلك الآيات والأحديث التي قبلناها بنيا يديكم تؤكد أن دين الله تجد قضاءه لعباده والتي جاءت منه الرسل كابتا ما هو إلا إفراد العبادة إلا الله سبحانه وتعالى بشدة صورية في الاعتقال وفي الأمور التعبدية وفي المعملات صوية منها عشقرية ومسيماية ومسيماية أو إلى غيره مما يتضمن أو يشمل في ألوان البشر هذا كله يدفل في معنى جنون الذي يفضعه الله تعالى و تعالى بخلقه. يقول وكان هنا أتكلم عن الشيخ بسرعة تكلمنا في تكلمنا عن تاريخ يحكم بغير ما ينزل الله ثمنا من البشرية بعد عشر الصرون والفترة صحيح؟ أثر ابن عباد و كان الناس أمة الوحبة فأنزل الله و النبيين و الله النبيين و بشرين و أنزل معهم امتتاب ليهكم في مختلف هذه آية مصريحة مصريحة أن الدين يتمثل تمثيلا عمليا في الكتب وأنجزت كما قلنا ال هنا في جنسية جنس الكتب ما منها ما لنا الكتاب سوران سواني يلا تور غيرها ما أنجزت إلا إيش مسح إلا الكتب في كل ما في البشر في المجالس الثقافية في المجالس العملية في كل الوالد الصور الأبي الآية مصريحة بأن الدين لا يتمثل إلا باستحقاق من الله سبحانه والا بالحكم بما انزل الله في كتابه الذي ارسله على سيدنا محمد عليه والسلام وكان مفرق مفرق الطريق مفرق ثلاثه منا كنا نتقصد من هناك اتبعوا شريعة غير شريعة الله ونظاما غير نظام الله فدخلوا في العبودية لمن؟ بالفاغوف أين كان باركة فاغوف وأولاك اللي اتزموا الله وبالنظام الله يقول وكان محرص الطريق دائما بين من هم في دين الله ومن هم في دين الملك اشهر على المحرص هل هو توحيد الهبية؟ هل توحيد الهبية؟ هل هو, هو الإقرار لله سبحانه وتعالى والاعتقادات والعبادات فقط؟ انتشار شاء الله النسخة البشري؟ يقول يقول وكان مطرح الخريط دائما بين من هم في دين الله ومن هم في دين الملك أن الأولين منهم الذين في دين الله يدينون لمظام الله وشرع وحده diplomظام الله وشرع وحده وأن الآخرين الذين دخلوا في دين الملك بلس مشنوزين الطائر يقول وأن الآخرين يدينون لمظام الملك وشرع لمظام الملك وشرع هو صرف لهذا التعونف أو يشبر أو يشرك بعض يأخذ بعض الأمراء على وبعض من الصورة يقول أو من نظام الملك وشري أو يشركون فيدينون في أو أنظر الطبعيد هنا في صورة جهد كلي في صورة صرفة وفي صورة إيه شراط يقول أو يشركون في بالاعتقاد ويدينون لغير الله النظام والشرع، اعتقاد وشعار من الله. أما معاملات من أنظمة من لصاروا فوجئت هجرهم بكرهم غير وهذا المعنى يتمثل تماماً بدون أي تفصيل أو أي تقويض على تلك القوانين الوضعيه. تلك القوانين الوضعيه تماماً تماماً دين يحاب ويضاف الملكين دين بكل ما تشمله هذه الكلمه المعنى دين أرادوا الله من وضع أرادوا من وضع تلك القوانين ليكون بديلا عن ويشمل هذا المال كل تلك المبادئ والمظليات البشرية، يشمل الاستراتيجية، ويشمل العلمانية، ويشمل الديمقراطية، ويشمل الفدرالية، ويشمل فائض تلك القصص والنظريات والمبادئ المفتعلة التي أنذر الله بها من سلطان. كل هذه الأمور يدين، سواء رضي, رضي الناس أم لم يرضوا بذلك المال. والغريب أن بعضهم يجعل تلك الأبنان أنبياء ويجعل لهم أنهم فنوين إله عند الماركسية وماركس إله وأنجل إله وخلام إله وكل... تذكرنا لما كنا حدث عن الحدثيين ذكرنا كلام هذا على البيض المطلح. ماذا قال الشيخ القحطاني قال ويزعم أو يصف بعض الأغرار الإنسانة بأن هذا الرجل نبي الحدثيين تذكرنا هذا المطلح فحده لا يامنكم في الكتاب هو الذين دين دين المستشرق هي أديان ثانيه هي اديان لها دين ولا كتب ولا اله لهم اديان تماما تماما في دين الاسلام وفوق ذلك يضيفون تلك الاديان يادعكن لا انذيفون لا انبياء من دون انبياء الله انا عارف فكل نبي وكامل انه هو ويضيفون لا اله فلا اله وكان اله اخر ويضيفون لا كتب يستمدون منها أرأىه الشيطانية فأدنيس لو كتب مقدس عندهم وماركس لو كتب مقدس عندهم ولمين لو كتب مقدس عندهم فسايف تلك الكتب الشيطانية والقوم لا ينفون من التصريح لتلك الحقيق لا ينفون من التصريح ومن البوش بأنهم يريدون تلك المناهج البشرية يريدونه دينا من دون بين الله بين جناتنا وأنوذ يتقعون أن يخضع الناس كافة لتلك لا الجلية ليس أبدا من التصريح لتلك الحقيقة يقول الشيخ أحمد فاكر إمرت قوانين تلك الحقيقة سواء بالتصير صار التصير حصل بالتصير المجلب الثاني حصل أثناء كل هذه القوانين التي فرضها على المسلمين أعداء الإسلام الساكر العباوة هي في حقيقتها دين آخر هي في حقيقتها دين آخر جعلوه دينا للمسلمين بدلا من دينهم النقي السام لأنهم أوجبوا عليهم المسلمين طاعتها وغرسوا في قلوبهم حبها وتقديسها والعصبية لها حتى لقد تجد المعندة الواضحة لله صلى الله عليه في وضع دين مضاهة دين الإسلام زعمه تجد هؤلاء التوريط الذين حكمونا بغير من الله هؤلاء السبعين الذين ماذاوا الله في أخص لا يستحون من أن يستخدموا الألفاظ الشرعية المشهورة عند العلمان المسلمين لا يتكلم أبدا من إطلاقها على سلك القوين المضيحة لا على المرساة التي يقومون بها هو دين كامل له كتب وله آليا وله أميات يقول الشيخ المرسلاني بهذه السكرة يقول حتى لقد تجري على الأمسنى والإقلام كثير من الكلمات مثل تقديس القانون انظر تقديس هو مسترم عندهم بل حداثته هو حداثة الثانية السنة تقديس القانون ربطية الخضاء منذ ربطية الخضاء كما تتحدث عن الكريم هم يقدسون القانون ويقدسون الخضاء يكون حرم المحكمة كما نسمي حرم الماكسي والحرم المدري فبالا نحن حرم ويقولون هذه ما أخذك أن أخواه فطورة لا صور مقعدية ليس في الكسطورة دولة لا لا صور جدا بل خوافهم بالك... بال... بالمحكمة ربما أدل وأعظم في قلوبهم من بعض خواف المسلمين حول الكارب انظر معيها واضح جدا سبحان الله حرب صريح فصل الباب صريح أول كتاب الأستاذ ما بين الفرق قسيس القانون قسيس الضر حرم المحكم حرم المحكم وأمثال ذلك من الكلمات بل يكتب بل فارس يسكون على هذه القوانين ودار فيها على هذه القوانين ودار فيها كلمات الفقه والفقهاء ولم تخرج جدا لا يخرج منه كتاب سكت ولا يخرج منه تشريع وضع. ولا في شيء لحداً خطر ولا. وقال الفقه القانوني وفي الفقه القانوني المدني وفي الفقه التجاري يخصدون القوانين الوضع عنهم بحادة ومعاندة ووضحة لدين الله سبحانه يقول بل قاروا يصفون على تلك القوانين ودارتنها كلمة الفقه والفقه التشريع والمشرع حتى غلاب التشريع وعندما قررنا لكم بعض نصوص من البستور يمي البستور الكويتة وغيرها وقال المشرع أحمد صاهر في بيانه بمعنى الأقوبة البشر فكرنا هذا النص وكذلك وفي الدستورة الكواتي وحق التشريع بالأمير ونواب الجزء الأمة حتى رضي التشريع لا ينسون من التصريح بي. معاندة من الله سبحانه تعالى في أخصي التصائص التشريع والمشرع, والمشرع المشرع الانومات المشرع القانوني المشرع المدني المشرع التجابي فهي آلها متعددة من دول الله سبحانه تعالى وتواريك متعددة إنها جعلت سبحانه في أخصي خصائصي فجاهليات الأولين كانت محصورة في الألائم تعابدة، فكيف تحصرون في أصابع لدودة؟ أما اليوم الطغيان تعابدة، والألائم تعابدة، والأنجاس تعابدة، كل منهم يزعم أن عناه نفسه حق التشريع لله، أو أن يشرك نفسه مع الله تعالى التشريع، وكلاهما كفر مبين. يقول التشريع والمشرع وما إلى ذلك من الكلمات التي يثبتها علماء الإسلام. على الشريعة وعلى أولمائها هو دين كان لو كتب له أملاك، ولو أمياء ولو أداء ولو فقر ولو فقير ولو مشريع ولو مشرف ولو, ولو حرم ولو حرم ولو قداشة ولو فقرية وليل يكون ما تشريك في كل جهة وفي الحقيقة القوم يريدون أن يقولوا أنكم يا من تنتشبون لدين الإسلام لا تكون بأسكن حالي منه ليس ابدا بحث هذا العمود يقولون الذي امر الناس بالحديد والنار على الاستن في الطعن وويل ثم ويل للمخالف ليست له المنقوبه انتظروا فهل قوم تصرفون يا من دين دي. فلكم لديكم قهار ولدينا قهار لكم تشريع ولدينا تشريع لديكم مشرعون ولدينا مشرعون لديكم حرم ولدينا حرم لديكم حرمه ولدينا حرمه لديكم قصيه ولدينا قصيه لديكم اداه ولدينا اداه واخر الجمله الناس يصرخون يا ايها ويا الخاتمة الذي يريد أن يرونها والتي أعلمها بعضهم صراحة لكن دين ولا نازل ولا يتوقف الأمر عند حاجة من سواه بل كثيرون كثيرون كثيرون يزعمون أن جرنون أفضل بكثير من إثناء تبين الإثناء ما هو إلا شرائع بالي كما ذكرنا عليكم عندما كنا نتكلم عن تاريخ تريس تطوير التشرين ماذا قال الكاتب المغربي كان كثورة تشريعات في الجزيرة وكل مناك أثير بداية تشريعات إيش بسيطة فتقولنا هذا الجملة لا تشريعات بجأي أليها في السموات ماذا جسمون عن تبقى بالتخلف بتخلق والبعد عن المدنية والحضار فليس فقط لكم دين ولا ندين لا بل ديننا على البسانين أحسنوا في الكثير من دينكم الذي ما جن علينا كل ربال والدنار والرجعين تبقى الله سبقى الله سبقى الله فالمسألة يا أجمعين يراد لا أن تحل محل دين الإنسان ويراد لا يخضع يقطع الناس سبب محاباة ومعاندة وتدميرا لدين الله الذي أظهر لخلفه والذي بعث به الأنبياء جميعا يقعد سيد الرحمن الله إن الذي يعنى هو تقرير حقيقة الدين. الذي فيه الناس يوم كلام الله أكبر. يقول إن الذي يعمنه هو تقرير حقيقة الدين. الذي فيه الناس اليوم. إنه ليس دين الله. او بحر. لا يمارف أحد. وما قال الشيخ سلطان. إلا من فضل الله عليه البشر. يقول إنه دين الذي فيه الناس ما حاله؟ ما موقفه؟ من الدين الذي أنزله الله تعالى؟ بالله الأعدى محمد عليه السلام. والذي يحاسب الناس عليه يوم يقول إنه ليس دين الله قطعاً ولين أركضه إنه ليس دين الله قطعاً فدين الله هو نظامه وشرعه أعتقد تعبد معاملك فدين الله هو نظامه وشرعه وفق النصوص القرآنية الصريحة فمن؟ آه، أتمنى جمعي تلك تبسينة التبسينية القسمة قسمة الثواب في مساجد معنى قلامة الشيخ المورهين قسمة الحب ثنائية إما لله إما لغيره من أليوان الطوائف. وكذلك قسمة الأدباء ثنائية إما أدباء لله في الله وإما أدباء لغيره سواء شرطه ما الله سبحانه تعالى أو فما شاء الله الطوائف وقسمة الحفظ صنوعية وكذلك قسمة الاشتباع والصعف أيضا لا تحكمل بأي حال من لأحوال التسليم يقول الطيب رحمه الله فمن كان في نظام الله وشرعه فهو في دين الله فمن كان في نظام الله وشرعه أقصى نصفها فهو في دين الله ومن كان في نظام الملك وشرعه فهو في دين الله واختر بس المساله الثانيه الدعاء انا اختيارك يترتب عليه تكاليف قل الجبال عنك رحما لاني استولى في قرن جرب ده اصلا فما فيش معنى يقول فمن كان في نظام الله وشريعه فهو ومن كان في نظام الملك الضغف وشريعه رسول الملك في يقول ولا زدال في هذا ولا زدال في القصمة ثنائية في, في وجه في وجه الحب والحاكم وفي وجه الاتباع والطعام إذن دين الله الذي تضاهر بخلقه هو دين السنان وهو الدين الذي جاء به الأنبياء كافر وهذا الدين يتكون بالدين السنان دوبل دوبل تحقيق العباده لله وحده والفساد السائر في وهناك اجيال تحاد وتضاد وتعاند بمنهج يعاد وتريد من السياح ان تحل محل هذا الدين الذي هو لخلف وان صار صلاحيات، صار صلاحيات، صار علميا، صار لديا، صار كذا، لا كتب، ولا أنبياء، ولا أله، لا خطها، ولا مثول، لا حداثة، لا فسية، لا حرب. لا حرم، لا خزي لا ولا مدين. هذا جملة اللي يريد القوم أن ينتهوا به. وعبادة الله سبحانه وتعالى التي بدأنا الحديث عنها وما خلص الجن والدنسة إلا ليأتون هذه العبادة تعني في جملة أخرى مكملة كثرة الجملة تعني توحيد الله سبحانه وتعالى العبادة هي توحيد الله سبحانه وتعالى اخراضي بالعبودية شاهد ذلك مرخز عبدالك عن معاذ الزمن الاسم الشرط مغلما ذاهبت داعيا إلى أهل يمن قال لهم جيه السلام إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن توحبوا الله تعالى فالعبادة هي تحقيق التوثيق، وهذا ان شاء الله موضوع في المحاضرة القادمة لما نتكلم عن منذلة التوثيق بما أنزل الله أو غير ما أنزل الله من التوثيق بأنواعه الثلاثة، المنذلة الفقهية، بغير ما أنزل الله او بلا أنزل الله من التوثيق الرضية، ثم عن المنذلاتين من, من التوثيق ثم ان شاء الله عن المنذلاتين من التوثيق الأسنانية. ثم يتكلم عن منجله الحكم بما من الله وبغير ما انزل الله من الإيمان الله ياللحك. يا أيها الله الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وقد منها زوجها وبت من رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به بحل والارхам ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا فصل الله وقوموا مقوداً وصديداً أسلح لكم أعمالك ويرسل لكم ذنوبكم ومن يُطع الله ورسوله فقد خاجسوا جمع ذننا ثم أمنا نزلناً عن وضوء الحكمية أي حق بما أنجو الله أو جويل ما أنجو الله في من مصررات هذا الموضوع ويالله ستسلم عن ممتولة الخكم دون أنزل الله أو دولي أنزل الله من أثنين وذكرنا بأن أن موضوع الحتمية يصبر أكثر جمع العملية بكل كالجملة المكونة من مراسل ثلاثة من إثنان ومن إيمان ومن تحتها أين أنه في الجمل العملية بخير؟ واستعرضنا المداولات الدنيا والجسديّة كلها كانت دعوة واحدة من لب الأدم إلى نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وسلم، وأن هذه الدعوة كانت ذات خير شقّ يضمن إثبات العزادة من الله وحدة وشقّ يتضمن نسل العبادة عن عيدهم سبحانه وتعالى ويتضمن الكفرة بالصواري وانت عجدت صوره وانت عجدت صوره وانت عجدت صوره يختلف تماما عما يتجاور اليوم في أجهام الناس الدين هو نظام الحياة هو النظام الذي يرضيه الإلسان لنفسه سواء كان هذا المرض من عند الله او من عند غير الله سواء كان حقا او باطلا ايو نتكلم عن منزله الطب بما انزل الله او الحكم غير ما انزل الله من هذا من الشهاده الصوفيه الحديث من عن منزله الطب بما انزل الله او بغير ما انزل الله من انواع كثيره فنقول فذلك أن جميع الأنبياء المسترين بعثوه بكلمة الوصول بعثوه بكلمة الوصول كلهم من آدم عليه السلام إلى نبينا محمد عليه السلام بعثوه لا إله إلا الله كلهم كانوا يقولون لأقوى مهم قولوا لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله فأصل الزعوة واحد، وأصل الدين واحد والتوحيد واحد كما قال تعالى وما أحسن من قبلك من رسول من رسول في الأمور وما أحسن من من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا أعبه لا إله إلا مراح وحده لا شريفه هي كلمة مرددها كل رسول وكل مبيل بعث إلى قومه يدعوهم لتحفيز هذه الكلمة علما وعملا وهي الكلمة التي كان يطوف بها النبي صلى الله عليه وسلم على قومه وعلى سائر أتباعه: "لا إله إلا الله تكلم". همَّا منجزت هذه الكلمة وما علاقةها بموضوع الحكيمية، أو ما منجزت الحكيمية من شهادة التوثيق؟ نقول بعد مختلف الجحر بعد مختلف الجحر من جهر أو من نزول أو من جبوس آدم الأرض استلف المنزل وتنازعوا الآليات والأنجاج مع الله سبحانه وتعالى دينا وأعطوا كثيرا من المخصائص التي تخرج بها المولى سبحانه وتعالى أعطوها وأصبواها وأملدواها وأصدقوها على كل أليها المذوم التي قضوها لانفسهم. فجاء الرفض وجاء إلى حتى يجد العهد القديم حتى يربط تلك الخصال التي ازعها القصر ونصبو بها. الشركاء نصبوا به الشركاء والأنزاء الله فقال بعت الرسل حتى يردد إلى خصائف الله لله فقال مرة سنين بعته حتى يفقد المولى وحده بخصائف الربودية والإنهية فلا يشاركه في أي تفسيسة منها أحد من الرسل مهما كان لذلك كان دعوة لا إله كل الله وعن موضوع أو عن علاقة حسنية بلا إله إلا الله نقول كذلك الترجمة العملية بكلمة الشهادة هو موضوع حسني أن يكون الحب من الله الواحد هذا هو الترجمة العملية لموضوع أو لوضع أو لكلمة الشهادة ونعلم بالحسنية هنا عندما نقول أن الترجمة عملية للتوحيد هو الحكمية أو معنى الحكمية المفهول العامة المفهول الواجهة أن يكون الأمر لله من الله معنى بذلك أن يكون الحق لله في الاعتقاد وفي العبادات المعملة أما إذا أردنا المعنى العرفي المتداول بين الناس أو الذي يثبت إليه الزهن لأن الحكمية خاصة في مجال المعاملات فنقول على هذا المفهوم كما الحسنية تشمل كما قلنا على هذا المفهوم الحاسمية هي جزء من صلب التوحيد هي جزء من صلب التوحيد بل أصل الإيمان أصل الإيمان الذي ينزو به العدد المسروري فيها جهنم لا يتخفق إلا بي يعني بها عزما وعملا فحق التوحيد الحاسمية أو هي الترجمة العملية من صلب بالسهولة. يقول سيد، بسم الله، لمقولة نفيسة عن هذا المثل. نقله الشيخ عبد الله الحنفي، مسؤول مسؤول حفظنا. شهيد ينقل عن شهيد، مختلوع، مختلوع. الله. شهيد ينقل عن شهيد. وكلاهما من مصريين. فضطر التاريخ كلهما من المكتوب التاريخ. بالجمي والميدالي. وما أرواع هذه الخنائية ما أرواع تلك المشاركة أن يشترك العالم بمداده وبدمه في تفتيار الخنائية فيكتب لأمتي الذي فيك. تخلّده يقول سيد لما نقلل الشيخ عبدالله يقول لو شبهنا آدف دين لو شبهنا آدف دين بقطعة معدنية. أقول أم معدنية. لكان الوجه الأول مكتوب عليه لا إله إلا الله. لكان الواجب أمر ثلاثة. أمر ثمانية. لقد هي قطنية وتصريف. قطنية الله. لو شبهنا هذا هنا بقطعة معدنية لكان الوجه الأول مكتوب عليه لا إله إلا الله. وكان الوجه الثاني مكتوب عليه السحاب. الوجه الثاني حرفا التحافي بالأسرائي يقول فهما وجهان وزهاني بعنلة ما هي تلك العملة الترجمة العملية ثم أثلاثنا بالجيم بالتوحيد التحافي بالأسرائي وما حدث الصراع والنزاع بين الرسل وأقوامه إلا من أجل تلك المسألة لا أجل النزاع والصراع الحقيقة ولا حول هذه الأشياء. أما الآن في فيبدأ أن يؤمنون بالله كما قال وكان يثبتون له الجود ويجبرونه الخلق والبر. بل كانوا له أثناء الصفات. لأنهم خلقه من العزيز العليم. فاجبر الله صطيع الصفات. العزة والعليم. فاجبر له أسماء العزيز أسماء الصفات. عزيز علي. في المثال الذي حول هذه المصر إن كان بالتحقيق حول اخرام الله بالعبادة والتي منها والتي اظهرها لنكون الشامل الحسنين الحسنين لا ترجم الحسنين لا ترجم يقول هما وجهان بعنة واحدة لا يمتصلان ولا وصرفان الفصام لم يورد الا بعد عشر القرون الى ان يمثل الله ارضا معنا خريفة فريحة من هذا ففريحة قارية أفضلها. ذلك كثرة من الناس أمدري أن فريحة كثيرة. إلها لا إلها إلا الله. هذا على الصحيح. لا سمح السلام. هو المعبود. الإله هو المعبود. بحق أو بظبط. حقاً أو بالضبط، وهذا المعنى يذكرنا بأي معنى آخر، معنى الذي صمّب لنا، معنى الدين، فالدين كذلك ونظام الحياة وشريعتها حقا كانت أو باطلة، حقا كانت كذلك إلى، إلى هو المعبود، وليس الخالق وليس رجل، إله من الأهدى سلام الله عليه وعليه، معنى إلى على توحيد فيقول، سنقول. هدث النزاع من هذا التاريخ الكفار عندما أرقل أن لا إله إلا الله لا معبودة في حق إن الله قامت وصارت سائلته لما فهموا المرادة من دعوة النبي صلى الله عليه وآله وآله وآله وآله الحقيقي الذي لم يفهمه بعد نسمية اليوم من قيمية عليه السلام قولوا لا إلا الله كانت قصة على العثيم وعلاك بالاستماد لأن هذا الرجل جاء ليوحد الله بالعبادة وحده من خير الشرفاء الأمداد بمعنى أنه جاء ليعطي حق الطاعة المطلقة لله وحده وهذا ما لا يقبله أبداً وهذا ما لا يقبله أبداً يقبلون بمجيء الله سبحانه وتعالى يقبلون لأن نعطينا له مصير من الطاعة أما أن يخرج بالطاعة كلا فانتعلم المعنى الصحيح من قوله لا إله إلا الله أن انتزاع كافة الصفات الربوبية والأنوهيّة ويقتاها لله دون سائر بشريّاً كان بشريّةٍ كانت أوث وثنيّة. يقول الشيخ علي بن يقول الله عز وجل الذي هو معنى لا إله إلا الله يعني أنه لا معبود بحق إلا الله فالإله هو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيم وتغفع له وتجل له. فالعبادة مرسلة من غاية المحبة بغاية تدوى الوزن بغاية تدوى الوزن وهذا الأمر لا يكون في أتمن سوري إلا إلا في أفاده وكون العدل يسرت جزءا من هذه العبادة احد ايا كان فقد اتخذ من هذا الاحد اله ا من دون الله اله من دون الله سواء رفاه بسياره او حجر او صاغه اي تراب هوا كما قال تعالى فرايت من اتخذ اله ا هوا فتمل اله لا ولقد قال بنص الايه تمل اله لا ما من انسان قد يقع في تأليه غير الله ثلاثه لا دون أنواع الفقر لحيان أنه فتتفر صفرنا وشرك واشرك مع الله غيره في عبادته أرأيت من اتخذ إله وقت؟ ألا معه دليل يا باني يا دم الشيطان تسمى استباع الشيطان إيه ما به بالنفس بالنفس بالنسبة فمه إيه؟ عبادة بالنسبة تحرفت كثيرا يا دم وخرجت عن معناه في اللغة تشترك يمكننا أن تشترك تعيشة عبد الزرح تعيشة عبد الزمار تعيشة عبد الحميس كما هو مليئة للسلام عبد الله شعر أولى النساء فما ذلك بصرف اطفاع المطلق لغير الله سبحانه قاد أليس هذا إلها أليس صرف إليه التفاق بل والله إنه إله أليس هذا الذي صرف اطفاع عبد بذلك الإله بل والله إنه عبد اتخذوا أحباره وروح تنا هذه الآية حديث قول معنا أرباباً تسمى الله تعالى هؤلاء الثواغيث الذين ارقضوا لأنفسهم أن يحكموا بين الناس سمّاهم إيش؟ أرباب وسمّى هؤلاء المتبعين سمّاهم إيش؟ استخدوا الأرباب أشرفوا بإستئاس الأرض دين كامل دين كامل لو كتب ولو أنبياء وله أليس دين كامل كما تسلمنا في الجرف الماضي يقول الشيخ يعني أنه لا معبود بحق إلا الله فهي تنفي العبادة عن غيره بالحق وفي ذلك لله وحده. كما قال سبحانه. سبحانه ذلك بأن الله وحق. وأن ما يدعون بندونه كل ما يتقوم الله وإن تغير الصور والأشكال والأجناس كله ضر كذلك قال تعالى أعلم إنه لا إله من الله وقال تعالى شهد الله لا إله إلا هو والملائكة واحدة قائمة بالكسر لا إله إلا هو العزيز الحكيم وغيرا من رأياتك تثبت المعنى الصحيح للإله والمعنى الصحيح لا إله إلا الله إلا أنت وقال سبحانه لا تستخدموا إلهين اثنين حين اثنين إنما هو إله واحد فسمى غير الله إله أجعل الآلثة إلها واحدة تلك الصعيقة التي يدرك على هلالك الصعب لمن ثاني يرى ان هذا لشيء عزاج ما نفعل هذا غم احنا ما تعودنا ان نسرد الله بالصعب لا نحن ننصيج ان نقرأ اما نسرده بالصعب الله هذه لا اخرج وهذا الان اخرج قامت افتراف يقول الشيخ فالمقصود انه لابد من توخيب الله بإفراده بالعبادة إلتقفت الضغوثي بالعبادات والبراءة من عبادة غير تبرأ من الضغوث وعابدي غير البراءة من عبادة غيره وعابدي غيره تبرأ من الضغوثي واتبرأ من كثبائي الضغوثي كما سيد سيد يقول ولا بد من أفقادي مثلان الشرق وأن الواجب على جميع العباد من زن وإنس أن يقصوا الله بالعبادة الشاهد من كنام الآن يقول ويؤدِّي حق هذا التوحيد، ما هو حق التوحيد؟ كل شيء، ويؤدِّي حق هذا التوحيد بتحكيم شريعة الله. الحكيم هي الوجه الآخر من الله. ويؤدِّي حق هذا التوحيد بتحكيم شريعة الله. فإن الله علاه هو الحاكم، هو الحكم، كما سمعنا. ومن ذلك الحكم من ذلك الله يقول فإن الله سبحانه والحرك ومن توحيده أنك تؤمن باب الصفحة والمستجماتها وبالحفظ وتغضع لها علما وعملا يقول ومن توحيده الإيمان والتصديق لذلك لأنه الفعل والحجم ليس دعوة يا ليس زعب كما حدث مع المنافسين يقول هو الحاجم في الدنيا بشريعته وفي الأخيرة من الناس يوم أن يبغي الله بين الأجل والحاجة الشيخ المتلمي أن حق التوشيد هو التحاكم إلى شريعة الله حق التوحيد هو التحاكم إلى شريعة الله ولكلمة التوشيد شفقان كذلك كما بينا أن العبادة شفقان ذكرنا أن تحقيق العبادة لا يتم ظل القيام شفق اثباث وشفق نفس. كذلك لا اله عند الله. لها شفقه. شفقه. نتي قدم على الاثباث. لماذا؟ لابد اولا من ايش لا بد من المزل من تجريد هذا القلب. عن تعبتي غير الناس على ثم يملأ محبتاً وعظيماً وفضوعة لله. صعدت قلباً خالياً وتمثل. أن قلب فيه ما شركاء والأنداد وصوغير أنه تمثن منه أو لن فيه عباد الله سبحانه وتعالى بأي حالب من الأحوال وإن صرف بعض مفهوم العبادة أن الله سبحانه ولكن هذا لا يغني ولا يسمى النجوع نقول شركة الأول شركة نتك لا إله تنفي الأوروبية عن كل ما سوى الله صحيح؟ ثم إلا الله تثبت الأوروبية بجميع حقائصها لمن؟ لله وحده لله وحده هذه أو هذا المعنى جاء قصرا في الآية في الثالث الله في الثالث جاءت بطور إحلامة رفني أو معنى لا إله إلا الله وهي قوله تعالى في سورة البقرة فمن يقر بالطاروخ ويؤمن بالله فقد تنسكأ بالعور والتنسل العور الجسل فالنقال في السورة يشعر بالطاروخ هي شهادة صحيح. تنظر ترى تماما ان الآية تفسر معنى. فمن يكفر هذا هو النساء. من يساوي تماما لا اله. من يكفر بالتغوث يساوي تماما ايش. لا اله. انه دم الاثبات ويؤمن بالله يساوي تماما الا الله. فالآية جاءت تكثيرا واضحا جليا لقوله عليه السلام قولوا لا يحب بالله أي اذكروا بالطاغوط ثم آمنوا بالله ولا يتم الإمام ولا يتحقق التوحيد إلا بهذه الضوءين أحدهما لا يتم يفر ولا يؤمن حتى لو آمن بالله سبحانه وتعالى حتى لو عبد الله صلى لا يتم إمامه ولا يتحقق إمامه إلا ضرورة بالإذيان بالرسل الثاني الخفر بالطاغوط يجب أن تفكر بشتى طاغوط الأرض وتفرد الله بالعبادة إفرادك من الله بالعبادة وقتها دون كفر بالطاعت لا يرون ولا يتمنى لا بد من الإثيان بالركنين معنا كفر بالطاعت وإيمان بالله لا إله نفع لهي عن كل ما سوى الله ثم إفرادها بالمولى سبحانه وتعالى وحده هناك آية في نفس هذه المسألة أن التحاكمة لغير الله أو على الأخص السحافة للصواذيط من نواف الإيمان رعي العقل أن القفرة بحكم الصواذوت من الإيمان الركم الذي لا يتمن الإيمان للذي ويقول تعالى في سورة النساء ألم ترى إذا للذين يتعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل فسم الأول يريدون ان يتحاكموا الى الضغط وقد امروا ان يذكروا فالذي يزعم الامام الذي يريد ان يقول انه مؤمن يجب عليه أن ايه ان يكفر بالصغط بمسكة ان يكفر بحكم الصغط يريدون ان يتحاكموا وفي حكمه الامر ايه ان يتقروا بك يتضمن ان تكفر حكم الصغط بمسكة فكأنه في محل وزعات وقد أُمِرُوا أَيَّا كُرُدُهِ يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن المجيد يكون تعليقا أو في سياق فرشيسر في الآية وَقَدْ أُمِرُوا أَيَّا كُرُدُهِ يعلم هذا الأمر لماذا أرمى الله بالكفر بالفاغور وانظر لسقه يشرح آية نتة بآية البقرة ما هي آية البقرة ومية سمية, سمية بالفاغور يشرح رحمه الله وهذا مستقيم ومن من حسنك في هذا التوحيب يشرح حاية النساء وقد أمره معللا يشرحها دائرة البقاء يقول رحمه الله الصفحة 351 يقول لأن بعد قوله وقد أمره آيات قربه لماذا أمرنا بالكفر بالتغوث يقول لأن الكفر بالتغوث ركن التوحيين كلمة تحتمل أي شبه ركن التوحيين لا تمت من النبي ليس تجاهم ذو لا بل سأتي معنى في المسألة المولاء والمعادات أن المولاء والمعادات هي البيان الحقيقي لحقيقة الإيمان أو بكذا وفي ذلك نقض نفيس جدا جاء بل فاء ابن عقيل الحمد لله لا تكثر بكثرة دعاوة بكثرة الكلام وبكثرة حتى نقرر أقول ولا تكثر بكثرة اتحان على أدواب المساجد ولا تكثر كثرة اللوبيين ولا لا تفرق المصلين ولا لا تفرق بكثرة لا تفرق دغوناي هذه الأ Knowledge انجر من أعداء الله 살아 muitos انجر لموتته من أعداء الله ولفأ 기 sobale إن تم تحيز النهادة أخوت المولاهم مع الله وب États الله بشترة وتميز بين العاوة وبين الثقيقة كما كانت تماما فألك القول قال كانت نشأة تميز بها أن وراء فيها المعادل الأصلية من لمزيد كما قال دش لقد قام أحمد موسى لم يأت أهلاً سعد قام لقد دخل أحمد ودخل صح لقد دخل أحمد الكير الكير هذه صنات أنبياء لقد دخل أحمد النبير فخرج ذهبا خالصا سبحان الله خرج إيش ذهبا خالصا بشر عابد وزاهد كان ينظر لقدمه تلك القدم التي قال لما تفسر القيامة لله سبحانه تعالى و بشر ما أبرك أن بشر لأحمد نفس الزكير يقول لأختي من بيتكم خرج الوراء ونعرض بشرحات ذهب ينستلمنا ديش ينظر لقدمين تلك القدمين التي طالما عبدت الله حقا يقول قبح قدميني قبح قدميني لم تتبل نصرة لهذا الرجل مين انظر مواقف مواقف الله العالم لابد ان يجمع بين الامرين بين المداد وبين الجماء لأنه هو اولى من أسد الجماء موالا لا تختاره انظر الى موقفي من اعلاء الله فاتمانك كلام ابن القيم ما راى في هذه المسألة يقول هناك واجبات تشترك فيها العوام والعلماء مثل مثل وانما انظر الى موقفي من الجهاد من امر المعروف والنهي عن من, من الصدق والحق امور تتكلم كثيرا تتكلم كثيرا يقول الشيخ لأن الكفر بالطاغوط ركم التوحيد كما في آية البقرة يشير اليك وسيصرح ذلك كما في آية البقرة فإذا سمع فإذا لم يحكم هذا الركم لم يكن موحدا تذل العباة ومدى يضوحيها فإذا لم يحكم هذا الركم لم يكن موحدة والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتبسط بعد يقول كما أن ذلك بين في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوة ويؤمن بالله فقد يكون فكرة بالعرض أشار الآية ثم صرح بها يقول ذلك أن نتحاكم إلى الطاغوة إيمان ما معنى هذه الجنة التي ختم بها يا قائد الله. ذلك أن نستحافل إلى الطاغوط إيماني بعد أن تكلم عن قوله وقد أمروا أن يكتروا به وعلّل هذا الأرض بالكفر بالطاغوط في الأخير ماذا قال؟ ذلك أن نستحافل إلى الطاغوط إيماني يريد أن يشير رحمه إلى صدر الآية ممعنى في صدر الآية هؤلاء اللي تكون يزعمون أنهم مؤمنون صحيح؟ يزعمون انهم مؤمنون وفي نفس وفي نفس الزعب هذه في صور الاستخلاف في صور ينفسدين للتفجار على الباطل على شساد الباطل حتى على رأينا الاشترافة للخدر يقول الشيخ هؤلاء الذين زعموا انهم مؤمنون وفي نفس الوقت تحاكموا الى الثروب تأي من الهدف هو مأمور بالعب أمر أن يقوم به لا نتحكم اليه فاتحاكم اليه علامة وراضحة على إيش؟ على إيمانه بس ذلك أن التحاقل إلى الترغوط إيمانا بس فأنت تريد أن تزعب او أن تدعي أنك جمعت بين إيمانين بين إيمان الله وإيمان التطور هذا يوم من يسمي نجوم كفر ضراع إنما أمرت بأن تسرد الإيمان الكفر ذلك أن التحاقل إلى الطاعوت إيمانه. هل يصح هل يصح الإيمان بالله مع الحقن الطاعوت هذا المرة فهل يصح الكفر بالطاعوت مع الحقن ليس دعوة باطلة وهذه المرة المغترب عليه دعوة باطلة وإن ذاع ذات بس ما وإن قال أنا أعتقد أن هذا القنون باطل للدين هو في إلقاء إذا تحكم لي هذا المريض أو من كدعواء أنهم مؤمنون بالله سافرون بالطهوط ثم إسلام والتحاكم لذلك الطهوط هما حضر زينا فيها أن يكون في الجعوة لا برهانة لها وإنما الحقيقة أن تحافمك إلى هذا الطهوط هو إيمان منتجك في سنبيس فلولا ما في قلبك من توكيري ومن إحراني ومن تعظيني ومن إعتقادي لما ذلك كنت إليه؟ فدل تحاكمه إليه أنك قد آمنت به أنك قد آمنت به فالمطلوب والعقل بعد الإمان الله أن يكفر بالطاغوت نفسه أن يكفر بالطاغوت نفسه وأن يكفر بحكمه وأن بأحكامه. وأن وأن من كلها جملة واحدة. أن يقرب بسفر وأن يغفر بحكمه وأحساني وحب تاني وأن يتبرع من المصحاتين ليس وعندما قلنا تحجز عن العنصر الثاني من عناصر الإيمان من ذلك سنة الجماعة ما هو العنصر الثاني حيث قاب القلب ثم الإطراع في جيشان. عندما كنا نتكلم عن الوصف الثاني من عناصر الجنانة الثالثة والجماعة اللي هو الأقرار بالإسلام في ضمن المسائل التي ذكرناها ذكرنا مسألتين لهما علاج ووثيقة بموضوع الموضوع الحاكمية والسعادة الأسلام المسألة الأولى هي خروج لا إله إلا الله تذكرونها كم شرط سبع الكمانية صحيح؟ العلم اليقين الصف الصف المحبة صحيح؟ آه بقي شرطان. هذا الشرطان يدلل بلا لواضح على مدى العلاقة الوثيقة بين مشهادة التوحيد وبين الحكيمين. ما هما؟ القبول. القبول ماذا لا شيء. لا كان شريعة. لقبن الله رسوله. وهذه أمور أصمت فيها في هنا. ماذا ثاني أيضا ذكرنا لا علاقة وثيقة موضوع الحكيمين. عندما تكلمنا عن الاخرار المطرر الاخرار الذي يدخل فيه العبد حقيقة في دين الله وقلنا ان هذا الاخرار لابد ان يتضمن ايش امرين اولا الاخرار المجرد الاخرار عما يتنسي من الاتقاد صحيح هنا نستجل هذا القادر لا لابد ان يتنب ايش الانتزام او انشاء الانتزام الانتزام ده اي شيء ده احكام شريح وبطرنا وقتها فلانا تلجب في ان اعلان او توافد بالشهادة يدخل العبد في دين الله حكما تذكروا ما قال حكما ما قال حتى, حتى ينظر التزامه بأحسان السريعات وذكرنا خلامة ابن حجر في فرحه وبرسلان قاتل الماء حتى يقوله ماذا قال؟ قال ومن الحديث نعرف ان العبد اذا قال لا اله الا الله يرحم ماله ودمه قال وهل يصير بذلك مسلما قال الواجح لا لا كبير لماذا حتى ينظر انتزامه لأحكام الشريعة وذكرنا كلام الضوء في قوله ان العبد اذا اقرد الشهادة يجبر على انتزام لأحكام الشريعة وبعليك ابن حجر قال ومتدع قوله يجبر انه اذا لم ينتزل يصير مرساد الضوء وذكرنا كلام في خلسناس ابن ثمية ايه رار لا بد أن يضم التصديق وليس وليس إزام. لا بد أن يضم التصديق وليس إزام. ولا بد منهما. المجلد هذا صفحة 166 وصفحة 166. وكل هذه الأمور توضح لنا حقيقة العلاقة الوثيقة بين لغ أو كلمة أو شيء تفيد وبين حكمه، وأنما بالثال وإجماع عند واحد. وأما الترجمة العملية للتوحيد هو التحاكم إلى شرعين أستحاكم إلى شرعين ولا بد وإلا هي دعوة بطرة دعوة لا حقيقة لها زعم مجرد زعم بطرة زعم بطرة كما كان زعم ممكسين هذا عن الشكر الأول من الشهادة لا إله إلا فماذا عن الشكر الثالثة محمد رسول الله. رأينا العلاقة بين الحرف الأول وبين الحكمة. فما العلاقة بين الخط الثاني وبين التحالف الحكيم؟ هي بعينها نفس العلاقة تماما تماما نفس العلاقة التي بين قول العبد لا إله إلا الله وبين موضوع الحكمة هي نفسها العلاقة بين قول محمد رسول الله وبين موضوع الحكمة. فدين الله يتضمن ما شرعه الله أنفلا في كتابه ويتضمن كذلك ما شرعه على التمرين، فهما كتاب المسمى، فهما كتاب المسمى. فكما فكما أن قول العبد لا إله إلا الله إقرار منه بأنهم ملزمون وقاضي الأحكام لا كذلك قول محمد رسول الله إقرار منه بأنهم ملزمون. وخاضر لأحكام مبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمر في غاية لده ومن في غاية اللده يقول شيخ السلام محمد في معنى أن محمداً أسول الله يقول في ثلاثة مشهورة يقول ومعنى شهادة أن محمداً أسول الله فعطم فيما أمره هم هم أن لا تنقل فاعته فيما أمر وتزقيه فيما أخبر وإجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرّه أول ما ذكر فيه فاعته فيما أمر وإجتناب له فيما عنه نهى وزجر ما هذا الكلام إثبات في تلك الأحكام التي بها جل وعلا المربّي فكما أن لا إله إلا الله يلقضوه لحكم الله كذلك محمد رسول الله يلقضوه لأحجامه التي ما جاء بها من إله فيه وإلا هو ما ينطح عن الهواء إنه هو إلا وحكمه وإلا مبلغ عن ربه في مدارج الارتين في الثاني أصحى بنبيه رسولا الذي يقول محمد رسول الله فрезقبار رسوله عيد يقول رسولة أم الرضاه بنبيه رسولا فيتضمن هذا التضمن أن هي على طعوب لا Zakla أن هي على لا معنى لا أم هي مباني ولا يdrumعاني على التحقيق معاني أولا قبل أن تكون مبانيك أمين وما المباني إلا وسيله إلا وعاء المعنى يقول يقول و أم رضاه بنبيه رسولا الشطر الثاني الشطري الشهادة يقول حياتضمن كمال الانصياع له ما حال قال فلِيش كمال الانصياع؟ هذا الأمر غاية السجوع كمال الانصياع كمال الصبر كمال الاستباق في مكالمة أصحاب رسول الله تعالى الله عليه وسلم يطيقون الله لا تقبلون لا تقبلون ما يقول يتضمن إسلام يطون كمال الانصياع له والتسليم المطلق اليه بحيث يكون اولى به الناس يكون نبي عليه السلام عندك اولى فيك من الناس بحيث يكون اولى به الناس فلا يتلقى انظر حسن هذه العبارة ربنا سبحانه الله وصفكنا شيء ايام تطيب يكون فلا يتلقى الهدى إلا من مواقي كما يعني لو كده فيها. تمام يعني كده فكر فيها كما لو كان هذا الانسان هذا المسلم العبد هذا يترقى كما النبي عليه السلام وينصهر كل ما يخرج منه ويعرف ويؤمن ويعتقد قادم صدق أنه فيما يخرج من هذا الكفن وداه وصلاح وتوفيق سبحان الله ينعم في حال رقى كل حرف وكل كلمة تخرج من هذا الكفن هي صلاح وتوفيق ونجاة في الدنيا والأخرة. اكتب فوالذي نكتب بيده ما يخرج من هذا الفم إلا حق والغضب هذا هو ما يخرج وهذا ذلك نجمع للقرآن السريع الذي هذا يجير فلا يتركى الهدى إلا من مرافع الناس كل ما ياخذ من هذا الثلث ويساء إلى تحقيق العلما وقس هذا النعمة أنا ما لي الله